80 ج. سبعة وثمانون. سبعة وثمانون. أدت كان. ของ كرية شوي.ماضي الأفعال المساعدة واحد.ماضي الأفعال المساعدة واحد. ماضي الأفعال المساعدة. واحد. เราต้องรดน้ำดอกไม้ لقد كان علينا أن نسقي الورود لقد توجب علينا أن نسقي الورود เราต้องทำความสะอาดอพาร์ตเมนต์ لقد كان علينا أن نرتب الشقة لقد توجب علينا أن نرتب الشقة เราต้องล้างจาน لقد كان علينا أن نغسل الصحون. لقد توجب علينا أن نغسل الصحون. كن ت ض ا ي بين دوي ر ب ل ا هل كان عليكم أن تدفع الفاتورة؟ هل قد توجب عليكم أن تدفع الفاتورة؟ كن ت ض ا ي ك ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا هل كان عليكم أن تدفعوا ر س م دخول؟ هل قد توجب عليكم أن تدفعوا ر س م دخول؟ كن تضاعي ع ل هل كان عليكم أن تدفعوا غرامة؟ هل قد توجب عليكم أن تدفعوا غرامة؟ كاي تونغ كار لا جاكان من الذي كان عليه أن يودع؟ من الذي قد توجب عليه أن يودع؟ كاي ต้องการกลับบ้านก่อ من الذي كان عليه أن يذهب مبكرا إلى البيت؟ من الذي قد توجب عليه أن يذهب مبكرا إلى البيت؟ كاي ต้อรถไฟ من الذي كان عليه؟ أن يأخذ القطار. من الذي قد توجب عليه أن يأخذ القطار؟ لاو ماي ا و نان. لقد أردنا أن لا نبقى طويلاً. لقد ر د ن ا ن لا نبقى ط و ي ل ا ا و ماي ا ديم أري. لقد أردنا أن لا نشرب شيئاً. لقد أردنا أن لا نشرب شيئا. เรา لا نريد أن نضايقك. لقد أردنا أن لا نزعجك. لقد أردنا أن لا نزعج. ط و ن ل ذلك الوقت، لم أكن أريد أن أتحدث م ع لقد أردت أن أتصل ل ل ت و ب ا ل ت ل ي ف و ن لقد أردت أن أتصل ب ا ل ت ل ي ف و ن دي شان كَأَنْ تَنْعَمْ. أردت أن أطلب سيارة أجرة. أردت أن أطلب سيارة أجرة. في الحقيقة، دي شان كَأَنْ يَكْبُرُ. أردت تحديدا أن أذهب إلى البيت. อ ر د ด ت, ت ح ال ت د ي د ا ิเด็นอันจะทบไปลับบีิฉันคิดว่าคุณอยากโทรถึงภรรยาของคุณ فكرت อันนกอารดต์อันทุขับร์ซูจเตังการตอันนกอรดตอันทบรจติฉันคิดว่าคุณอยากโทรสอบถามข้อมูลฟ ك, ك ر ต أنك أردت أن تتصل بالاستعلامات. فكرت أنك أردت أن تتصل بالاستعلامات. دي شان كيت وا. كن ياك سانغ بيتزا. فكرت أنك أردت أن تطلب بيتزا. فكرت أنك أردت أن تطلب بيتزا.